يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر لكم إلى أجل مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُن تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَةً وَنَهَارًا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإنني كلما دعوتهم لتقف لهم جعلوا أصابعهم في آذَانِهِمْ واستوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إنني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا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 واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَعَدَ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطَّعَتْ أَيْدِيهِمْ أَغْرَقُوهُ فَأَدْخَلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا